ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك بشتي هنجي دلت ورقب حشب حشبن اي كفر بني اسرائيل بشتي و خدي اف ايتها هم بشتي و خديتي جافي خذيتي خذيت عالا افكشتيها شل دلت و هاتن فهي كالحجاره و كبرانا بحشقت ياخو بورقت ياخو او اشد قسوه ان هيجد ركتر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار شبارات هاي ريبار جيت فقن الدركة بن وإن منها وش ريبارات هاي لما يشقق يعني شبارات هاي أفبرتها تشلتين فيكت بن بن فيخرج منه الماء أفجت دركة ادبنا كوني ادبنا الريبار وإن منها هروسو شبارات هاي لما يهبط من خشية الله تنخار اشتريت جاء كيف نصر عرضي اشترصوا خذ تعال يعني دلدواء هاش يترقتر لهاتين اشترق براد شخير نمو يتدر خير يتبردو هاي اشترق برادو خرابتر لهاتين وما الله بغافل عما تعملون وخذ تعال نايا بآجها نايا غافلة اشترق بيارد خراب او تهينت كان خذ تعال هجميرت وخذي تعالى خرقت بارزت ودواع قبكتن سرب وان خراب ايت واكرين الاخرتي دخذي تعالى جزاي ودتوه